ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله إن ترى أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك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 أمر بهم مثلاً الحياة الدنيا كما إن أزله من السماء فاختلط به فاختلط به نذات الأرض فأصبح هشماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر.